الله أكبر الله أكبر أشهد ولا أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن نمقم أشهد أن محمدا رسول الله. هيا لصنا. هيا. Oh, hey, uh. yeah. Ey yalan sana